الحمد لله رب العالمين وعصله وعصله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة المتممة للثمانين من حلقات من أحكام القرآن الكريم سبق في الحلقة ناضية أن تكلمنا على قوله تعالى ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستبتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلا الله على الكافرين سبق الكلام على شيء من تفسيرها مما هذا الله تعالى إليه ونتكلم الآن على فوائد هذه الآيات الكريمة فمن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل قد امتدت قيامهم وأتوهم وتكريبهم للأنبياء حتى آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها أن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله ليس متقور عليه ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لأن القرآن كلام إذا شك فإذا كان من عند الله سبحانه وتعالى دل هذا على أنه كلام وهذا هو ما يذهب إليه على السنة وجماعة من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وأنه منزل عن المخلوق منه بداء وإله يعود ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الثناء على كتاب الله عز وجل القرآن بكونه مصدقا لما سبقه من كتب لقوله تعالى مصدق لما معهم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الحجة لبني إسرائيل كانت معهم وبين أيديهم، فكتبهم كلها ناطقة، متحدثة عن هذا القرآن الكريم، مصدقة له، مخبرة به، ومع ذلك كفروا به، عطوا وطغيانا. ولفائدة هذه الآيات الكريمة، بيان الحسد العظيم في بني إسرائيل، حيث كانوا من قبل يستبثن على الذين كفروا ضمن منهم أن النبي الذي تحدث عنه كتبهم. سيكون من بني إسرائيل فلما تبين أنه من بني إسماعيل كفروا به قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن أن بني إسرائيل كفروا عن وبيان بقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن الكفر عن معرفة أشد من الكفر عن جهل بقوله فلما جاءهم ما عرفوا ولما ولم قفى لما جاءهم الرسول أو جاءهم صاحب هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك بل قال فلما جاءهم ما عرفوا بيانا ل شناعة ما حصل منه ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل لما كفروا استحق اللعنة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل كافر أي أن لعنة الله حاقة على كل كافر وهذا قال فلعنة الله على الكافرين ثم قال الله تعالى سنشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غرب وللكافرين عذاب مهين يقول الله سبحانه وتعالى مبينا طبح ما ذهب إليه لكونهم يختاروا لأنفسهم الكفر بما أنزل الله حسدا وبغيا منهم أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده فإنهم حسب العرب حين كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم واختاروا لأنفسهم الكفر على الإيمان قال الله تعالى فباءوا بغضب على غضب أي أنهم آتوا بغضب على غضب وهذا لا يعني أنهم باءوا بعضبين فقط بل بأكثر فهم استحقوا غضب الله عز وجل عبادة العجل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وبتكريب عيسى من مريم عليه الصلاة والسلام وبتكريب محمد صلى الله عليه وسلم فهم باءوا بغضب على غضب أي رجعوا به والعياذ بالله والغضب الذي رجعوا به هو غضب من الله سبحانه وتعالى ثم قال وليكافرين عذاب مهين وهذه عامة وأول ما يدخل بها هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم واختاروا إلى الكفر وإنما قال عذاب مهين لأنهم كفروا استكبارا وتعاظما وت... وعلوا فكان جزاؤهم هذا العذاب الذي يهونهم ويلحقهم الدل والهوان في هذه الآية من فوائد بيان قبحنا ما اختاره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل لقوله بئس ما اشتروا بها أنفسهم ومن فوائدها إثبات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله لقوله بما أنزل الله ومن فوائدها أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعدوان وهذا من طبيعة بني إسرائيل أنهم بغاة عثاة متمردون عن الحق ومن فوائد هذه الآية بيانوا أن, أن العلم الذي يهبه الله تعالى للشخص في شريعة الله من فضله بل هو أعظم فضله منذ الله بها على العبد بعد هدايته لدينه أن يرزقه الله تعالى العلم والعلم أفضل من المال لما فيه من نفع الكثير الواسع وقد جاءت آيات كثيرة بل وأحاديث كثيرة تدل على بيان فضل العلم وأنه من أعظم نعمة من الله بها على العبد ومن فائد هذه الآية إثبات من الشيئة لله لقوله تعالى على من يشاء ومشيئة الله تعالى عامة عامة في كل شيء فيما فعله هو بنفسه وفيما فعله العباد ومن فائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قد باءوا بغضب على غضب أي عليهم أو تراكم عليهم الغضب من الله عز وجل وهذا يدل على أن الغضب إذا تكرر كان أعظم طبحة منا إذا كان غير متكرر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العذاب للكافرين وأنهم عذاب مهين للحكم تدل والهوان لقوله سعال ونالكافرين عذاب مهين وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذه الحلقات التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة لنا وللمستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته